كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون أنه سيبعث نبي ثم بعد ذلك يتبعونه فيقتلون هؤلاء الذين كانوا يتوعدونهم به من الأوس والخزرج فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم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 ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم بالحق والقرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى وهو معجز في ألفاظه وقد تضمن البراهين الساطعة على أنه من عند الله تبارك وتعالى ولا يمكن لبشر أن يأتي بمثله وهو مصدق لما معهم من كتبهم مما جاء في التوراة والإنجيل أنها من عند الله عز وجل وأن هؤلاء الأنبياء الذين بعثوا فيهم أنهم أنبياء الله الكرام وكذلك أيضا هو مصدق لما معهم مما قص الله تبارك وتعالى عليهم من القصص فيما لم يحرف من كتبهم مما شهد لصحته القرآن وهو مصدق لما معهم أيضا في كونه على وفق ما جاء الخبر به في كتبهم من صفته عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لما جاءهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت النتيجة نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب نبذوه طرحوه وهو كتاب الله تبارك وتعالى وجعلوه وراء ظهورهم فهم في غاية الاعراض كأنهم لا يعلمون شأنهم شأن من لا علم له ولا بصر فلم ينفعهم ذلك العلم وما أنزل عليهم من الكتب ومع كثرة ما جاءهم من الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام يؤخذ من هذه الآية من قوله تبارك وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله ولما جاءهم رسول نكر الرسول هنا جاء اللفظ منكرا وهذا التنكير يفيد التعظيم رسول عظيم من عند الله تبارك وتعالى فذلك التنكير يفيد التفخيم تفخيم شأن هذا الرسول الذي كان ينبغي أن يعظم ويصدق وان يؤمنوا به ولكن للأسف فعلوا خلاف ذلك وتأمل قوله تبارك وتعالى مصدق لما لما معهم فهذه اللام يسمونها لام التقوية رسول مصدق لما معهم دخلت على مفعول مصدق لتقوية دلالة ذلك التصديق يعني هو تصديق ثابت محقق مصدق لما معهم فهو تصديق ثابت محقق ومع ذلك قابلوه بالتكذيب ونبذوه وراء ظهورهم وتامل قوله تبارك وتعالى في ذكر موقفهم من هذا الرسول ومما جاء به نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب ذكر هذا الوصف لهم من الذين اوتوا الكتاب هذا فيه تشنيع عليهم أم أهل الكتاب فنبذهم لا يكون كنبذ غيرهم مما لا بصر له ولا علم ولا عهد له بكتاب فهؤلاء اهل الكتاب ثم يتعاملون مع الكتاب المنزل والوحي بهذه الطريقة ولهذا يقال على قدر المقام يكون الملام فاللوم الذي يلحق هؤلاء أعظم مما يلحق غيرهم من الجهال كما قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يعني كيف يقولون هذا وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون وهم المشركون مثل قولهم فالله يحكم بينهم فهؤلاء أصبحوا في حال من الاستواء مع المشركين الذين لا عهد لهم بالعلم ولا بصر لهم بالكتاب فقالوا كما قالتهم وتأمل قوله تبارك وتعالى نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله ما قال نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب الكتاب الذي جاءهم وإنما قال كتاب الله فهذا فيه زيادة في تفخيم شأن هذا الكتاب وزيادة في التشنيع على هؤلاء اليهود الذي نبذوه إنما هو كتاب الله تبارك وتعالى ونبذ كتاب الله كفر محقق وعمل في غاية القبح والشناعة كتاب الله فأبرزه بهذه العبارة وكان يمكن أن يقال ولما جاءهم كتاب من عند الله عرف أنه من عند الله نبذوه وراء ظهورهم لا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب هؤلاء أو كما يقال الشرح عليهم أكبر أم أهل الكتاب وهكذا يتعاملون مع الكتاب المنزل ثم أيضا كتاب الله وراء ظهورهم وهذا الكتاب كما قال في أول الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله لما يقال من عند الله فهذا يعني أنه حق ثابت وأنه يجب عليهم الإيمان به وأن يعظموا هذا الكتاب فهو ليس من عندي أحد من البشر لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى وراء ظهورهم نبذوه ما قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وإنما عبر بالنبذ وكذلك أيضا ذكر معه ما يورث اليأس من هدايتهم وقبولهم واستجابتهم فلم ينبذوه عن يمينهم أو شمالهم وإنما نبذوه وراء ظهورهم ومن نبذ الكتاب وراء ظهره فإنه لا يرجى منه هداية ولا رجوع ولا ارعواء فهو في غاية الشرود فهذا يصور شدة الإعراض الذي كانوا عليه فمن أعرض عن شيء تجاوزه فخلفه وراء ظهره وذكر هذه الجمله وراء ظهورهم يدل على تأكيد بعد هذا المتروك عنهم فلان جعلنا وراء ظهره فلان جعل أصحابه وراء ظهره فلان جعل وصيتي وراء ظهره لما تقول ترك وصيتي قد يكون نسي غفل يرجع إليها لكن لما تقول جعل وصيتي وراء ظهره جعل كلامي جعل نصيحتي وراء ظهره يعني معناها أنه في غاية الاعراض فهذا لا يلقاه أبدا ذاك الذي جعله خلف ظهره فجعل للظهر وراء الظهر وراء فقال وراء ظهورهم فهذا كله يفيد المبالغة في تصوير هذا الطرح والنبذ مع الاعراض الكامل فهذه الإضافة وراء ظهورهم كالبيانية لأن الوراء لا يكون إلا في الخلف كما يقال في القفى ولا تقفو ما ليس لك به علم قفو الاتباع والذي يتبع غيره يكون في قفاه يمشي في قفاه ولهذا قالوا بأن الغيبة والنميمة في السر ولا تقفو ما ليس لك به علم بالغيبة والنميمة لأنها تقال في قفى الإنسان والواقع أن ذلك يشمل هذا ويشمل غيره ولا تقفو يعني تتبع فلما كان المتبع لغيره يسير خلفه يعني في قفاه صار كل من يتبع ما لا علم له به من شائعة اخبار ودعوات مضللة ومذاهب منحرفه كل هذا يكون بهذه المثابة قد قف ما ليس له به علم هنا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كأنهم هم يعلمون ولكن بفعلهم هذا صاروا بمنزله من لا يعلم أتأمل هذا الصنيع منهم وما ذكر الله تبارك وتعالى بعده واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان فإن هؤلاء تركوا ما هم بصدده من الحق الذي جاءهم وما كان يجب عليهم من اتباعه والاهتداء به والانتفاع بهذا النور المبين والهدى الكامل فتركوه ونبذوه وراء ظهورهم فماذا كانت النتيجة هل صار هؤلاء في حالة من الاهتداء أو البقاء على هداية أو التمسك بكتابهم الجواب لا وإنما واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا فيؤخذ من هذا أن من ترك ما هو بصدده من ترك الاشتغال بما ينفعه ابتلي بالاشتغال بما يضره هؤلاء تركوا كتاب الله والنتيجة تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان العكس تماما يعني أن كتاب الله تبارك وتعالى واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الهدى الكامل الذي يقابله الظلام والسواد الحالك أو السحرة يعني الرسول في طرف والساحر في الطرف الآخر تماما الساحر حينما يوغل الساحر بالسحر فإن ذلك يعني أنه قد أوغل في الكفر والضلال واتباع الشياطين لا يكون الساحر حاذقا متمهرا بالسحر إلا إذا كان عظيم الكفر بالله عز وجل فالشياطين تطلب منه أشياء من عبادتها وتقديم القرابين والتدنس بأنواع الفواحش وبأقبحها وكذلك التلوث بالنجاسات وتلويت المصاحف أعز الله كتابه وأعز من يسمع بدم الحيض والأنتان فكل ما أوغل في هذا كان في السحر أبرع فإذا وجد السحر فثمت الظلمة والشر والنجاسات الحسية والمعنوية والشياطين وإذا وجد النبوة والرسالة والكتاب أنوار الوحي هناك تشرق الهدايات ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بأنه متى أشرقت أنوار النبوة تلاشت الظلمات ظلمات السحر والشعوذة والضلال والبدع والأهواء ومتى ضعفت أنوار النبوة كثر السحر وذاع وشاع فهذا أمر مشاهد معلوم البلاد التي تضعف فيها أنوار النبوة يكثر فيها السحره والمرده والطوائف المنحرفة وأهل البدع والضلالات والبلاد التي تشرق فيها أنوار النبوة يتلاشى ذلك جميعا فهؤلاء تركوا النور والهدى والحق الذي أمروا باتباعي فابتلوا بالاشتغال بأسوأ الأشياء ولذلك يؤخذ منه هذا المعنى ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره وذكره في كتابه القواعد الحسان وعقد له ترجمة خاصة بأن من ترك ما هو بصدده ابتلي بالاشتغال بضده ولذلك فإن الإنسان إذا لم يشتغل بقراءة القرآن وسماعه وذكر الله تبارك وتعالى اشتغل بالألحان وسماع الأغاني والمعازف إذا كان الإنسان لا يشتغل بكتاب الله وتلاوته وتدبره ويجد قلبه عند ذلك بدأ يبحث عن أشياء أخرى من القصائد الملحنة ونحو ذلك إذا كان لا يرقق قلبه بالقرآن كما هو مشاهد بعضهم يبحث عن ترقيق القلب بسماع القصائد الحزينة التي تحكي مآسي أو تحكي وفاة أو فاجعة أو نحو ذلك هذا يرثي أمه بقصيدة حزينة وهذا يرثي كذا ولده الذي وقع له كذا وكذا من الأمور التي تجلب الحزن مع أن هذا الحزن غير مطلوب لماذا يجتر الإنسان أحزان غيره وقد سمعت بعضهم يصرح بهذا ويقول بأن لديه الرغبة في البكاء لكن هذه الرغبة في البكاء للأسف ليست من رقة القلب أو الخوف من الله عز وجل وإنما هي رقة عبثية وقل مثل ذلك أيضا في من لم ينفق ماله في سبيل الله ومرضاته وطاعته ابتلي بإنفاق الأموال فيما يضره إذا جاء الحج قال الحملات غالية إذا جاءت الأضاحي قال الأضاحي غاليه وهكذا يترك الحج والعمرة والنفق في سبيل الله والصدقات وتجد مثل هذا يذهب ويسافر حينما يجد فرصة وينفق أضعاف هذا على أسفار لا تضرأ بها ذمته إذا بلاد تظهر فيها أنواع المنكرات ولا يستطيع أن يغيرها يذهب إليها برجله ويقطع آلاف الأميال لربما بحجة أنها سياحة أترى عجبا من هؤلاء الناس سؤالات ترسل غريبة وعجيبة هناك من يسأل ويجادل في أن أصل ذلك البلد كان للمسلمين ثم أخذه الكفار فهل نبقى على الأصل فنذهب إليه لأن زوجي يقول لا نذهب إلا إلى بلاد مسلمين وصلنا إلى هذا الحد فهؤلاء الذين ينفقون هذه الأموال الطائلة الواقع أنهم سلطوا نفقتهم على ما يضرهم وتركوا ما ينفعهم فإذا اشترى الإنسان الأضحية أو حج أو نحو ذلك هذه مصاريف كثيرة وهذه نفقات كبيرة وهذا لماذا ولكن حينما يذهب ويتحدث ويرسل الصور من هناك في الأماكن التي يذهب إليه يعجب الناس بهذا ويقول ما شاء اللهين يا ليتنا كنا معكم ولا تجد من يعانت ويقول كيف تنفق الأموال في هذا لماذا تذهب إلى هذا المكان لا لك هذا السفر أبدا الإعجاب ولا ربما كان الأفضل من هؤلاء هو الذي يدعو له بالبركة لالا يصاب بالعين لأنهم يغبطونه فانظر ترك الإنفاق في سبيل الله ترك الحج إجازة هذه الأيام تدخل العشر التي هي أفضل عشر في العام والبعض يتهيأ للسفر السفر إلى أين السفر إلى بلاد لا يحل له السفر إليها إلى حيث أنواع الشرور والمنكرات ولا ربما الابتزاز يبتز ويسرق ويتعرض للأخطار ومع ذلك تجد هذا الإصرار على هذا السفر وقل مثل ذلك أيضا من ترق قراءة الكتب النافعة من كتب العلم النافع ابتلي بقراءة الكتب الضارة اللي تحرك الغرائز من هذه التي يسمونها بالروايات أو الكتب التي تثير الشبهات في النفوس وتجد في عند بعض الدور المشبوهة في المعارض الدولية تجد خلقا من ضعفاء العقول قد تجمهروا عن تلك الدار فإذا أتيت نظرت وإذا بهؤلاء قد تجمعوا على كتب ضارة مشبوهة تورث الشبهات والشكوك في الدين أو تحرك الغرائز وينفقون فيها الأموال ما إلى ذلك وهكذا يجني الإنسان الضرر على نفسه ويشتري الضلال بماله لربما يتحدث كثيرون عن قراءة الغربيين لكثره القراءة عندهم مثلا وأنهم يقرؤون في كل مكان في محطة القطار وفي الطائرة وفي المطار وفي السيارة وفي المسبح وفي كل حين الواقع ليس ليس المعيار هو القراءة يقرؤون ماذا؟ يقرؤون أشياء ضارة فقراءتهم هذه تركها أولى بهم وأنفع لهم كما قال شيخ الاسلام رحمه الله من الناس من يكون حاله السكر افضل له من حال الافاقه لما مر بقوم من التتر يشربون الخمر وأراد اصحابه ان ينكروا عليهم نهاهم قال هؤلاء اذا سكروا لم يقتلوا ولم ينتهكوا الاعراض ونحو ذلك يعني اشتغلوا بسكرهم لكن اذا افاقوا انتهكوا الاعراض وقتلوا النفوس فمن الناس من يكون السكر افضل له من الصحو. ومن الناس من يكون النوم أفضل له من اليقظة كما يقال نوم الظالم عباده، عبارة قد لا تكون يعني أقصد انها عبادة لكن لا شك أن نوم المفسد أفضل من يقظته وهكذا أيها الأحبة حينما نترك القراءة فيما ينفعنا ثم بعد ذلك نجد هذا الاعتكاف الطويل على هذه الوسائل وسائل التواصل يقرأ الإنسان ما هب ودب ودرج ولربما يشاهد أشياء لا تحل ويسمع أشياء لا تحل ويقرأ أشياء تضره ولا تنفعه لو كنا نقرأ وكانت المصاحف بأيدينا كما نحمل ونعنى بهذه الأجهزة لا صرنا من أعبد الناس واتقى الناس لو اشتغلنا بكتاب الله عز وجل كما نشتغل بهذه الأجهزة والنظر فيها والقراءة تجد الرجل في المسجد وهو خارج من المسجد ينظر كل انسان قد أخرج ولا يقرأ الرسائل التي جاءت في وقت الصلاة لو كنا هكذا مع القرآن لتغيرت أحوالنا وقل مثل ذلك أيضا حينما يقبل الإنسان على أمر يضره ويترك ما ينفعه وهذا باب, وهذا باب واسع والله المستعان لانظر الإنسان في حاله وحال من حوله رأى من ذلك أشياء كثيرة فعلى العبد أن يبادر ويستجيب لأمر الله عز وجل ويقبل على ما ينفعه وقد فسر بعض أهل العلم قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حملوه على معنى غير المشهور ومن هؤلاء بعض المحققين في التفسير قالوا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما يقول ابن جرير أنه باشتغاله بهذه الصلاة قد اشتغل عن الفحشاء والمنكر هكذا يعني لا أن الصلاة تكون وازعا له لا وإنما هذا الاشتغال بالصلاة تشاغله بها هو في الوقت نفسه تشاغل عن الفحشاء والمنكر والنفس إن لم تشغل بالطاعة شغلت صاحبها بالماسية إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة فهذا المعنى ذكره ابن جرير اختاره وإن كان الأقرب والله أعلم المعنى الآخر أنها هي تنهى مع أنها اشغال فيدخل هذا المعنى فيه فالنفس تحتاج إلى إشغال بالطاعة وبالمعروف وبالخير هذا اللسان إذا لم يشغل بذكر الله اشتغل بالغيبة والنميمة ول... إذا لم يجالس الإنسان الأخيار وتركهم بأي حجة أنهم ليس لهم اهتمام بالعلم كانت النتيجة ما هي أن تتفرغ له الشياطين يجلس مع البطالين ربما يشاهد القنوات بحجة أنه يتابع الأخبار ثم ما يلبث أن تتحول حاله نص الله العافية إلى شيء من المسخ حتى قد يصل الأمر به إلى الاشتراك في قنوات إباحية مشفرة. الفالمان وكانت القضية في البداية هي مشاهدة أخبار ومتابعة الأحداث وترك الأخيار صحبة الأخيار بحجة ليس عندهم اهتمامات علمية والآن ظهرت الاهتمامات العلمية بترك الصلوات والنظر إلى الحرام وتضييع حدود الله عز وجل هذا يوجد وقل مثل ذلك اللي يترك حضور الدروس العلمية ومجالس العلم دورات الشرعية تجده يتهافت لربما بأموال طائلة على حضور دورات في البرمجة العصبية أو دورات في الطاقة وأشياء يؤخذ بها ماله ويتبع فيها الأوهام ويدخل عليه من المفاسد في الاعتقاد والتصور ما لا يدركه ولا يفهمه والله المستعان على كل حال هذا بعض ما يتعلق بهذه الآية وإنساء الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا جعلنا وإياكم هداتا مهتدين يقول هل يجوز إرسال الأضحية كاملة إلى البلاد هو يجوز وقد ذكرت في الليلة الماضية الكلام على العشر أن هذه المسألة التي لربما يشنع فيها بعض الناس على من يوصلون الأضاحي إلى بلاد بعيدة أو قريبة أن هذا في تفصيل فمن الناس من يكون هذا هو الأفضل في حقه كما قلت من الناس من يقول أنا لا أستطيع شراء أضحية ولا ذبح الأضحية وأنا مشغول ومتنقل وفي أسفار فسأترك الأضحية نقول أعطى هذه الجمعيات من الناس من يقول أنا لا أجد قيمة الأضحية هنا لكن أستطيع أن أضحي هناك بثلاثمائة ريال نقول تضحي إذن فهذا خير من الترك ومن الناس من يقول عندي أكثر من عشر أضاحي وصايا ولا أطيق النهوض بهذا فماذا أصنع وهو يهم بتركها وقد تركها كثيرون نقول اذبح واحدة في البيت والباقي ممكن تعطيه إحدى هذه الجمعيات ويذبح خارج البلاد وينتفع به المسلمون وتكون قد نفذت هذه الوصية من الناس من يقول عندي وصايا لكن الغلة من هذه الأوقاف أو الوصايا قليلة ضعيفة هي بيوت قديمة أو زروع شبه مهملة لا يخرج من غلتها شيء فهي لا تأتي بأضاحي بهذا العدد هنا فماذا يفعل؟ نقول يمكن أن يشترى بها أضاحي هناك وتنفذ الوصية والحمد لله رب العالمين فلا يشنع بإطلاق وهكذا يقال هؤلاء بخلاء هؤلاء كذا لا ليس بصحيح لكن من كان يجد وعنده هي أضحية واحدة نقول هنا أما ما يفعله بعض الناس كل البنات يريدنا التضحية والأولاد والأب يضحي في البيت وكلهم يشتركون في النفقة يعني أقصد أنهم أن نفقتهم في البيت واحدة يعيشون في بيت واحد ويأكلون في هذا البيت مجتمعين لم يستقل أحد منهم بالنفقه في هذه الحال أضحي واحدة هي السنة هي العمل المشروع أما كل واحد يريد أن يضحي فهذا غير صحيح لكن لو أصر هؤلاء أصر ذلك عبئا على أبيهم أو نحو ذلك فيمكن أن تجعل هناك والله أعلم في إضافات في سؤال استنبطوها باعتبار أن الطاعة تقود إلى الطاعة وتدعو إليها فإذا تحقق القبول فالطاعة بعدها كما أن المعصية تقود إلى المعصية والترك والتفريط والتضيع يجلس الإنسان الليلة يسهر يغتاب الناس ويتكلم النتيجة صلاة الفجر تفوته هذه على اثر هذه صلى الله العافية فالأعمال السيئة تورث عجزا وضعفا وأيضا فسادا في القلب والعمل والسلوك وذكرنا من قبل في الكلام على هذه الآيات ما يدل على هذا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم فلما أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين فصاروا يقتلون الأنبياء تارة ويكذبون آخرين تارة فهذا من إفرازات هذه المعصية أشربوا في قلوبهم العجل فالمعصية يتبعها المعصية وتدعو إليها والطاعة يتبعها الطاعة ولهذا قالوا في التوبة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن التوبة النصوح التوبة الصحيحة هي التي يكون معها الإقبال على الله يعني ليس فقط يقول أنا توبت من هذا هذه المعصية لا يكون معها إقبال تاب وأصلح ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا يعني كما نعبر نحن باللهجة الدارجة قال فلان طاح على ربه ما معنى طاح على ربه يعني أن توبته جعلته في حال من الإقبال والطاعة والإخبات غير لما يقول أنه تاب من المخدرات ثم بعد ذلك تجده لا يصلي ويدخن ويصحب الأشرار ووجهه مظلم مثل هذا يرجع مباشرة الكثير الشائع المعروف أن هؤلاء يرجعون إلى حالهم التي كانوا عليها إلا من رحم الله لكن لما يقبل على الله وينطرح بين يديه ويقبل على الطاعات ونحو ذلك هذا الذي يرجى له أن يثبت وأن توبته كانت توبة صحيحة ولذلك بعض الناس يسألون يقولون تقدم لابنتهم رجل يقول إنه تاب من المخدرات وأنه ترك وأنه تعالج وأنه إلى آخره أقول انظروا إلى حاله هل الرجل مشتغل بالخير مقبل عليه أو أن الرجل لا يظهر عليه شيء من هذا ويقول إنه تاب من هذه ثم يرجع إليها بعد أيام أو أسابيع والله أعلم نعم بقي شيء ها؟ ترك ايه؟ نعم. الراجح أنه تصح توبته هذه من الزنا فقط وبقي ينظر إلى الحرام ولكن توبته هذه محفوفة بالمخاطر وقل من يثبت إذا كان يعني إذا كان الإنسان يحتاج إلى مجاهدة لوجود الدواعي في النفس ومركب فيها من الغرائز فإذا كان يسعرها بالنظر إلى الحرام كيف يستطيع أن يثبت على توبته ويصبر والله المستعان اللهم صلي على محمد لا إله إلا الله